Book 2 New Zekater 24 24 Takim Elmwaid Elmwaid Teiko autobusi Hal qad fatek albas littow, alhafila? Alhafila? هل قد فاتك الباص؟ كان من المفترض أن يجسم أوره. لقد انتظرتك للتو نصف ساعة. لقد انتظرتك نصف ساعة. سكت زولم نذته. ألا يوجد معك هاتف جوال؟ لا يوجد معك هاتف جوال. هان تيتر، يي كوريكت. كن دقيقا في المره القادمه كن دقيقا في المره القادمه خذ سياره اجره في المره القادمه خذ سياره اجره في المره القادمه خذ معك مظله مطر في المره القادمه خذ معك مظله مطر في المره القادمه نساء كان بوشيم غدا عندي عطله غدا عندي عطله حتتى تاكوهي نساء هل سنلتقي غدا هل سنلتقي غدا ما يمكنش نساء سموند يؤسفني غدا لا يناسبني يؤسفني غدا لا يناسبني اكن دو ني بلان تو فوندياو هل قد خططت لشيء في عطله نهايه هذا الاسبوع هل قد خططت لشيء في عطله نهايه هذا الاسبوع ابوكيل انتش مند ني تاكيم او قد صرت متواعدا او قد صرت متواعدا بروبوزيت تاكويمي ن فونت ياب اقترح ان نلتقي في عطله نهايه الاسبوع اقترح ان نلتقي في عطله نهايه الاسبوع اشكون فور بيكنيك هل نقوم بنزهه هل نقوم بنزهه اشكون في بلاج؟ هل نسافر الى الشاطئ؟ هل نسافر الى الشاطئ؟ اشكون في مال؟ هل نسافر الى الجبال؟ هل نسافر الى الجبال؟ وفي تتمر نزور. ساخذك من المكتب. ساخذك من المكتب. طفي تتمر في السبي ساخذك من المنزل ساخذك من المنزل طفي تمر في استصني اتوبيسات ساخذك من محطه الباصات الحافلات ساخذك من محطه الباصات